بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عن رضي الله عنه أنه كان على جمل له يسير فاعيا قال فاردت أنه سيبه قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله إلى آخرها ذكر مصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان حكم اشتراط الانتفاع بالمبيع بعد عقد البيع ومثال ذلك مثل أن, يشت... أن يبيع الرجل بيته ويشترط على المشتري أن يسكن فيه أربعة أشهر فهل هذا الشرط صحيح أم غير صحيح ومثل أن يشتري الرجل أن يبيع الرجل سيارته مثلا في مكة وهو منها المدينة ويقول بشرط أن أذهب بالسيارة هذه التي بعتك إياها حتى أصل إلى أهلي في المدينة فيصح الشرط ومثل أن يشتري الشخص بضاعة ويشترط تركيبها ومثل أن يشتري الرجل مثلا حاسوبا ونحو ذلك ويشترط تركيبه في البيت هذا الشرط صحيح قال أنه كان على جمل له وذلك في رجوع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جابر الصحابة من غزوة ذات الرقاع وهو راجع من الغزوة كان على جمل له فأعيا يعني فضعف وهزل قال فأردت أن أسيبه يعني أردت أن أتركه فيأكل الجمل الكلا وأذهب ودعه في الصحراء قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان النبي عليه السلام خلف الجيش يسير لكي يعين المتخلف أو الضعيف ونحو ذلك قال فدعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضربه وفي لفظ فضربه النبي صلى الله عليه وسلم برجله ودعا والجمع بين الروايتين أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له ولجمله بعد أن ضرب الجمل برجله فالدعاء كان على جاب كان الإجابة وللجمل وهذا في معجزة معجزات النبي عليه الصلاة والسلام قال فسار سيرا لم يسر مثله يعني أن الجمل أصبح قويا قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه بأوقيه الأوقيه تساوي مائة وتسعة عشر جراما من الذهب والجرام من الذهب يزيد وينقص لأنه سلعة فيزيد إلى قرابة المئتي ريال يعني الجرام الواحد. وينقص حتى يصل إلى قرابة 30 ريالاً وهذه الأيام الذهب سعره مرتفع جدا فقيمة الوقية قرابة 20 ألف ريال ومعدل قيمة الوقية خمسين ريالا إذا زاد الذهب أو نقص يصل من خمسين إلى ستين فيكون قرابة سعر الجمل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام سبعة آلاف ريال. قال فقلت لا يعني لا أريد أن أبيعك وإنما كان في لفظة وإنما كما في لفظة أخرى أريد أن قال لا أبيع لا أبيعك إياه ولكن أهبه ولكن أهبه لك قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه قال فبعته بأوقية ثم لما وصل إلى المدينة أعطاه جاب رضى عنه الجمل أعطى الجمل للنبي صلى الله عليه وسلم قال فنقدني ثمنه يعني أعطاني ثمنه نقدا حالا حالا أقيه ثم قال ثم رجعت فأرسل في أثر يعني خرج من عنده فأرسل في أثر يعني أرسل في طريق من يناديني إليه والذي أعطاه ثمن هو بلال بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتراني ما كستك يعني هل تراني تكلمت معك من أجل إنقاص السعر حتى وصل إلى أوقية خذ الجمل خذ جملك ودرهمك فهو لك يعني النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من الجمل ثم وصل إلى المدينة أعطاه أتى جابر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجمل الذي اتفق وإياه على البيع فقال النبي صلى الله عليه وسلم مورد الجمل خذ الجمل والوقية خذها لك وهذا من كرم النبي عليه الصلاة والسلام قال متفقون عليه وهذا الحديث يدل على عدة مسائل المسألة الأولى قال كنت على جمل لي فأعي فاردت نسيبه يدل على أن الإنسان يجوز له أن يترك البهيمة تهمل سواء ضعفت أو لم تضعف إن كانت تستطيع الأكل ولا يخشى عليه عليها الهلاك لأن جاب لردا يسيب الجمل لما ضعف وقوله فلحق به النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن المشروع أن يكون القائد في خلف الجيش وهم يسيرون ليتدارك الضعيف والمريض ونحو ذلك ويدل هذا الحديث أيضا على آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم حيث قوي هذا الجمل بدعائه عليه الصلاة والسلام ويدل أيضا هذا الحديث على شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بصحابته حيث دعا للجمل ولجابر حتى صار قويا وقوله بعنيه قال لا يدل على أن أمور المعاملات يجوزا يرد قول النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فقال بعني قال لا لأن ليس هذا باب التعبد فقال بعني قال لو نمرد أنهبه لك، ومع ذلك لا يدخل هذا في عصيان النبي عليه الصلاة والسلام، ويدل هذا الحديث على جواز البيع الصوري، فالنبي عليه الصلاة والسلام عقد عقدا ظاهره المبادلة يعطيه الوقية ويأخذ الجمل هذا ظهر العقد وفي باطن النبي عليه الصلاة والسلام ما يريد الجمل وإنما يريد نفع جابر رضي الله عنه فإذا لم يكن في العقد الصوري ضرر فيجوز أما إذا كان فيه ضرر وخداع فهو محرم قال فلما بلغت أتيته بالجمل يعني لما قال فبعته واشترت حملانه إلى أهلي هذا الشاهد من الحديث واشترت حملانه إلى أهلي يعني, باعه يعني بعته باعه الجمل واشترط جابر أن يركب الجمل حتى يصل إلى أهليه في المدينة فدل على أنه يجوز أن يشترط الشخص الانتفاع بالمبيع بعد عقد البيع وهذا الراجح قال فلما بلغت أتيته بالجمل يعني فلما وصلت للمدينة أتيته بالجمل دل على أن عهدة المبيع على البائع يعني إذا اشتريت سلعة الأصل واتفق على شرط فالذي يوصل ذلك هو البعية لأن اشترط حملانه للمدينة فإذا وصل للمدينة ما يأتي المشتري ويقول أين الجمل أن تذهب وتأتي إلى صاحبه الذي اشتراه منك ودل الحديث أيضا قال فأتيته فلما بلغت أتيته فقال أتراني ما كستك يدل على حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام وأن يزيل ما في القلوب مما قد يحدث فيها من غيظ أو حسد ونحو ذلك على الطرف الآخر فبين الله نبي سلم قال أنه ما كستك وإنما مريدا أن أنفعك ويريد أن يزيل الهم عن جابر وترويحه في السفر باع الجمل ويأخذ وقية قال خذ جملك وكذلك كذلك فهو فهي لك نعم والله أعلم صلى الله عليه وسلم محمد بسألكم عن درسامس يقول كيف يكون في العقد خداع وضرر مثل لو شخص عقد عقد صوري يبيع الأرض ثم بعد ذلك يقول هذا عقد صوري لأن سعرها ارتفع فيريد أن يفسخ العقد وتعود الأرض إليه هذا عقد صوري لكن مقصود منها الضرر والخداع يقول إذا كانت قيمة الجمل ما يعادل سبعة آلاف فكيف تعادل الديه مئة من الإبل معنى أنها أكثر مئة ألف ريال مثل ما أخبرناكم الذهب يزيد وينقص وبناء عليه يزيد السعر الجمل وينقص وزيد سعر الجمل بناء على قلته وكثرته ويظهر كثرة الجمال في العهد الأول لذلك جعلت الديه مئة يقول أين المماكس بالحديث وقد طلب النبي صلى الله عليه وسلم الجمل بوقيه وبعه جابر بوقية فقولها تراني ما كستك تلع لأن كان بينه مماكس أقل أقل حتى وقيه نعم يا زيد متى يباح الخلع المرأة نعم في في أي حالة من حالات طيب أنا أبغى متى يباح خليفة إذا كان عندنا يباح الخلع وعندنا يكره الخلع متى يباح إذا كان ها لا هو بعيب إذا كريهة تاني كريهة مو بلازم حتى لو ما في عيب يعني حتى لو مثلا زوجها جميل قالت لا أنا أريد أجمل عرفت يعني مو لازم عيب طيب إذا كانت خلقها وخلقة فهم خافت القصر في حقه حقه مثل إيش في أيش ه يعني في أمور المعشر طيب سعود ها أو نقص دينه مثل إيش ها لا إذا كمَا يصلي لا لا إذا كمَا يصلي عقد النكاح ينفسخ خَصْلًا ها مثل إيش مثل نظر محرمات أو السماع غاني طيب بدر متى يكراه الخلع؟ نعم في غير الأمور الأربعة مثل ماذا تركي؟ ها ها ها إيه مثل إيش مثلاً؟ نعم جهاد مجهد من غير سبب مثل ايش؟ نعم أمور يعني مثلا ساكنة في شقة تقول بغا بيت كبير نعم مثل يش البرام ها ما تريد ايش تريد سيارة اغلاء او افضل من سيارته نعم مثل يش بعد ها نعم. مثل الزوج فقير يه ما تنسى طيب ما نعم بعد مصعب طيب لو طلبت الأمور هذه ها مثل قالت المولدة اسكن في الحرة الشرقية وباي اسكنني في الحرة الغربية مثلا أو في قبة نسمع كلامه ولا ما نسمعه ولو صار الخلع عيق طيب يقع الخلق طيب يا أيمن لو قال قال لها خالعين على ألف فوعدت بالخلع بمئة ألف فخالعها يقع ولا ما يقع يعني ما استلم شيء يقع ولا ما يقع ها ها؟ إيش تقول لنا؟ لا تخبر غايب سب طيب، إيش تقول؟ ها؟ إذا ما دام في عوض يقع، طيب كيف يأخذ العوض ها؟ إيه كيف يأخذ العيوض؟ يعني نحن قلنا لازم عيوض وهو خالع وما في عوض وش نسوي؟ لكن يصح ولا ما يصح؟ يصح. أيه في اتفاق؟ يعني هل السؤالي؟ شوف سؤالي. هل يلزم أن يستلم الزوج العوض ولا ما يلزم استلام العوض؟ الوعد يكفي ويبقى في ذمتها تمام. طيب يا أيمن. ما هي الأشياء التي لا يصح فيها الخلع؟ ها؟ إيش تقول سامي؟, سامي. يلا خبابا حاضر درس هذا. درس اللي قبل شوي ما حضرته لكن هذا حاضره. إيش تقول؟ الخلع. لما يصح فيها الخ. ما هي الحالات التي لا يصح فيها الخ؟ نمت الرحمن فرح ها إذا عضلها ظلما لازم نقول ظلما إذا عضلها من أجل الظلم ما يقال لخل طيب يا زيد مثل ليش لو عضلها ظلما لا ها ها ايوه يرغب في مالها يعني كيف عضلها يعني يعني عضلها بس عشان يريد مهر مثل شخص يريد أن يسافر ما حصل مال قاله وخالع زوجتي فضربها وشق عليها حتى طيب هي صح ولا ما يصح سامي ما صح طيب يا شمراني و يعني ما هي الحالات التي لو عض لها ها يقع الخل يصح الزنا ونشوز إذا تركت فرضا طيب محمد صالح هذه الحالات الثلاث لو عضلها وضيق عليها يأثم ولا ما يأثم تبتدي يأثم ولا ما يأثم لكن خلل لكن خلع صح تمام وليس المقصود بالزنا يعني نقوع الزنا فقط يعني حتى لو مقدمات الزنا مثل رجل تكلم امرأة مثل امرأة تكلم رجلا او ما تحتاجب وهكذا وليس المقصود بالزنا الفاحشة طيب يا رضا مثل مثال ما يصح الخلع فيه مثل ايش مثل ايش كيف ضيق عليه ضيق عليه بإيش مثل إيش يمنع من الخروج يمنع من الخروج يتلفظ عليها يضربها يمنع من النفقة زين عم أريد أن يتزوج أخرى طيب السلام شلون أو تركيهها فرضا إيش معه الكلام ها إيه مثل خدمة الزوج يعني شمان هالكلام يعني تخافي لو في العن. يعني تخل الزوج لا ماذا أنا, أنا أصر ها؟ ها؟ أه. أه. أه. مثل ما قامت حق الزوج لا بس أنا أبقى ركب الكلام فإن عضلها ظلما للإفتداء ولم يكن لزناها أو نشوزها أو تركها فرضا مش معنى هالكلام عطني بس تركها فرضا مش معنى ما هالكلام كله نعم يا محمد ها طيب بس سؤال ثاني أصحه عاصم إذا عضلها ظلما من أجل تركها فرضا من الفرائض يصح الخلع ولا لا ها نعم إذا عضلها من أجل ترك فرض ليس بضم طيب مثل يمحميد ها مثل مثال لو عضلها من أجل ترك فرض. اخر عن الصلاة ما تصلي الله قريب تطلع الشمس تستمع غاني ما تحتاج تحتجب ما تلبس لبس طيب هنا. ان شاء الله درس الأربعة الخميس ما في درس الجمعة والسبت ولاحد في درس ان شاء الله